قَالَ تَفَلَيْمَانُ دَاوُدُ قَالَ تَفَلَيْمَانُ خَامُودُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِمَ نَنطِقُ الطَّيرَ وَهَوْتِينَا مِنْ كل شيء وقال وهو إيمان كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين إن هذا لهو الفضل